أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من النساء أربعة أشهر فإن فَيَنَّ الله سَميعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن صُنْعَهُنَّ فلا فتقروا ولا يحل لهن أن ما خلق الله Thank لا أحقّب ردهن في ذلك أرى. ريجال عليهن ندرجه أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا فإن خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُجُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا لفضيله الدكتور محمد ك حدود الله يبينها للقوم يعلمون وإذا. فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء فَطَلَّقْهُنَّ قَبْلَ أَن يَطَّلِقُواْهُنَّ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم من وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالا أن تراض منهما وتشامر أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ربصنا بآفسه الأربع أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجله فلا جناح عليكم فيما فعل في آم. وسه النقي والله بما تعملون خبير ولا جناف قَمَتْنَ نِسَاءٌ او اَكَلْنَنْتُمْ فِي اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَنْ ان كان توعده سرا الا ان تقول قولا معروفا الا ان تعزموا عقدا النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم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 قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِي عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَقْرَبُ إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله اِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَلَذِي منكم ويذرون أزواجا وصيئة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات متعمد بالمعروف حق على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 فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله حسنًا في ضعفه له أضعاف كثيرة، الله يقبض ويقبض وإليه ترجعون. صدق الله العظيم